يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم واذا فرقنا بكم البحر فانشيناكم واغرقنا آل فرعون واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون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 علَّكُم تَشْكُورُونَ وَغَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَانَ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا فَلَمُونَا وَمَا فَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ